ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المُهتد، ومن يضل فلن تجد له ول يمر في ذا. وتحتَبُّهم أيقاظُه وهم رقود. ونُقلِّبُهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باتق ذراعيه الوصيده. لو اطلع تَعْرَّضَ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 طعاما فليأتكم فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا إنهم ان يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا ابدا